لا اشيء في الله متامل جنوب من ساعه حياتي اتمنى انا الخيمة راحوا الكثير منك Here, here, here, here, here, here. But now I'm here to tell you that. او يا الخلان والقلب بزكت تصرحان دل جعدة يا الخلان والقلب بزكت تصرحان جل باب جنني خربوا يهنوا We <laughs> شكوى عمر مجلاه إلا جهل لا ملاه الشكوى عمر مجلاه. My family. Net beä om يسايانا جهلوك وذلوك شنو وجرو لماذا إن مزرو عشو كم بوك ريبو لو يناء كي أغني كي أغني لا من من strengthens gin och kommer Kalte kоз pe bestordattar Öng